أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ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 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإفم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةِ وَالْمَوْقُوذَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ وَالنَّطِيحَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ وَالنَّطِيحَةِ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَذْلَامِ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 يَسْأَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عَلَيْهِ واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم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 أَوْ جَ حَدم مِكُم مِن الغَائِطِ أَْلا مَسْتُم لِسَ أَ فَلَم تَجد ماء فَلَمْ تَجد مَاأَ فَتَيََّ مُ صَعيدًا قَّبًا فَمْسَح فتَََّمُ صَعدَ طَيبا فَمْسَح بوجوهِكُمْ وَأَيدكُم مِنْ مَا يريد الله لَجَعَ عَلَكُمْ مِنْ حررجِهُ وَلَك يريد لطَهِرَكُمْ وَليوتٍ م نِعممتَهُ عَلَيكُمْ عََّكُم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 وَلَا يَجرمََّكُم شَنَآانُ قَوْم على أََّ تَعدِلُ عدلُهُ وَأَقَبُ للاتَّقْوَى وَاتَّقُ الله إِ اللهَّه خَبيروا بِماَا تَععمللون وَعددَ اللهَّهُ الذينَ آمَنُوا وَعمِلوا الصَّالِحَاتِ لَهُ مَغْفَِةُ وَجرٌ عظِيمْ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 وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّيُكَفِّرَنَّ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ لَّيُكَفِّرَنَّ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ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 وَجَلَكُم مُلُكَو وَآتَكُمََّْا لَم يُؤْتِ أحدَدًا مِن العالممين يا قَوْمِدَخُلُ الأوْبَ الْ المُقَسَةَ التي كَتَبَ اللهَّهُ لكُمْ وَلَا تَرتَدُّ على أَدَبَِكُمْ وَلَا تَتَدُّ على أَدَبَكُمْ فَتَو قَِب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 لَا إِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تُبَّ عَن إِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ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 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ فِيهِمْ ثُمَّ إِنَّكَ فِيهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ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 وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ له أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ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 يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحَرفون الكَلممَ مِ بعدِمَ وَاضعِهِ يَقولونَ إن أُوتتُم هذا فَخذوه يقولونَ إ أُوتتُم هذا فَخذُوه وَإِ لم تُؤتهُ فَحذَروا وَمي يريد الله فتْنَتَهُ فَل تَمكَ لَ مِن الله شَيْئ أُولائكَ الذيينَ لَ يرد الله أي يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم أَوْ أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب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 وَأَنحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ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 خابَت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يات الله بقوم فسوف الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذَلِكَ فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 لَ بِسمَا كانَوا يَعمللون لَ لاَا يَنهَاهُم الرَبّانّونَ وَْأَحبَارُ عَ قَوِْهِمُ الْ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الصَّحتْ لَ بِسمَا كانَوا يَصْنعون وَقالَاةِ اليَهود يَد اللهَّهِ مَغْلُله قَُّْ أيأَذهِمْ وَلُعِنُ بِماَا قالون بل يداه مبسوطة لينفق كيف يشاء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 سَدًا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أن أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا كَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ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 فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارَ لقد كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ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 وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الذي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنما الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 ذلكَلِكَ للتَلَمُ أن اللهَّه يَعلَ مَا فيِي السَّمواتِ وَماَا فيِي الأرْرض وَأَ اللهَّه بكُلِّ شيءَيئ عليم إلَُ أن اللهَّه شَديد الععقابِ وَأَن اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم مَا عَ الرَّسُول إَِّ البَل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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَلَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِين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 او اخران من غيركم ان اتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى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 إذ قَالَ الله يا عيسى بَنِي مَرْ يَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ اذ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ اذ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تَكَلَّمَنَا فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطّينكَ هيئَةِ الطَّرِ بإذني فَتَافُخُ فيِيهَا فَتَكُ طَير بِإذْن وَتُبرئُ الْأَكمَه وَْأَبََصَ بإذْن وَإِذ تُخْررجُ الْ المَوتَابِ إذن وَإِذْ كَفَفتُْ بَن إسر إلَعَكَ إِذ جتهُ بِالبَيناتِ فَقالَالَ الذينَ كَفرَوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُحِيتَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ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 وَررزقُنَا وَآتَ خَير الازِقين قاللَ اللهَّهُ إِّ مُ نَززّلُهَا عَلَيكُمْ فَمَ يَكفُر بَعْدُ مِكُمْ فَإِن وَعذبُهُ عَذاَبَ فَإِني وَعذِبُهُ عَذَابَ الل أعَذذبُهُ أحدَدَ مِن العالممين.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 فَلَمَّا تَوَفَّيْتَ لِقَوْمٍ تَرَقِّبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ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 ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ